وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل قرآن غير هذا أبدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن اتبع إلا ما يوحى الي ان اتبع الا ما يوحى الي اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم اني اخاف ان عصيت ربي عذاب